بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات Wa والناشطات gārqa والسابحات سبحا, والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرين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 Powiedziałam, że فرعون ma طغى co do tego, co powiedziałam,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 أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها خرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولنعامكم فإذا جاءت طامة الكبرى